بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 قوم صادق و من اضل و من اضل ممن يدعوا من دون الله ولا يستجيب له الى يوم قياما وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او عبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاء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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِسْقَوْنَ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْرِهِمْ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانٌ عَرَبِيَّ لِيُنْزِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِالْمُحْسِنِينَ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 بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شدم وبلغ أربعين سنة قال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 الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوارديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولا حَصَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ جَرَّجَتْ مِنْ مَا ولي وفيعهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلفنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الآله بل ضلوا عنهم وذلك إفتهم وما كان إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا مطاروا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم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 بكم ويجبكم من عذاب أليم، وما لا يجبر داعيا الله فليس بمعجز في الأرض، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء هؤلاء. والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على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 أصبر كما صبر أولو العلم من الرسل ولا تستعزل لهم كأنهم